الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاِنَّ مَا يَذْغَنُكَ مِنَ نَعْلَمُ سَمِعْنَا عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ دَنَوُا إِلَىٰ مَا تَقُولُ إِنَّمَا هُمْ كَاهِنُونَ إِفِيمٌ وإحوالهم يمدونهم في الغي ثم a <laughs> يَا بُنَيَّ قُرْ أَنقُرْ أَنُ فَسَمِرُوا لَهُ وَأَنصِتُوا عَنْكُمْ تُرْحَمُونَ وَاصْفُرْ وَبَكَفِينَا شِكَاكَ الضَّرَّا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون